بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان بهذا البلد ووالد ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب ألي يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللباد أيحسب ألم يره أحد أيحسب ألم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناهن